فلينظر أحدكم من يخالي تفكرت يوما بمعنى الصديقي وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سَيَرْسُو عليه اختياري وماذا سيردوك ظلي رفيقي تَفَكَّرْتُ يَوْمًا معنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميم. ترى من سيغرس عليه اختياري وماذا سيغدو كظل رفيقي وقالوا سيضني كبحث دقيق، فجهست نفسي. بحثي الدقيق ركبت البحار وخضت الصحارى وسرت النهارى وقد جفريقي جف ويممت شطر الجبال الرواسي وفي قمه قرب واد سحيق اهتدي للطريق اهتدي للطريق تفكرت يوما بمعنى صديقي، وأرسلت قلبي بفكر عميق. ترى من سيروس عليه اختياري وماذا ذا كظل رفيقي فاذبي على حين ياس وصمت بشيخ وقور حكيم رفيقي فاذبي على حين ياس وصمت بشيخ وقور حكيم رفيقي بدت في محيا بادرته سائلا كيف أختار من بين كل الانام صديقي لقد طال صبري وما زال بحري عميقا وهذا نداو الغريق كأني لليلي أسير فأل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 بن صدر رحيب ورأي رشيد ونصح رقيق ومن نحلو الا صديق اللواحي فهلنا لغير ارتشاف الرحيق كمن ليلى فصاحب للخير والعقل والصدق والنصح تلقى الصديق الحقيقي